فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. خَيْرٌ أم يُشْرِكُونَ أَنَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل لكم, وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ, فأنبتنا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۖ أَإِلَٰهٌ مَّعَ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 كَمَا يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَإِلَٰهُم مَعَ اللَّهِ فَإِلَٰهُم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ رُشْدًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ فَإِلَٰهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمَّنْ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا دُبُرُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَلِلَّذِينَ ذَكَرُوا عِلْمُهُمْ بِالْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْنَمَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعدلون وَإِنَّ ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما مِنْ غائبة في السماء والأرض في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا يَقُصُّ يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا لا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا مِّنَّ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُعَذَّبُونَ اتى اذا جاء قال اكذبتم باياتي قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بنا ظلموا فهم لا ينطقون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالْ نَهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَجْعَلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَتَجْعَلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتخن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ لِنَفْسِهِ وَمَن ظَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 يذببح أبنأَم وَستحين س إنه كان من المُسدينين وَنريد أن م على الذي لبت في الأوِ وَونجعللَ أئماا وَجعللَ أ إَّ وَجعللَ موالفين وَنُمَكِّنَ لَهُمْ في الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْدُرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ولا, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ إِن نَّرَدُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُمْ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُندَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَهُمْ أَرْبَطْنَا على قَلْبِهَا لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنبه فبصرت به عن وهم لا يشعرون وحرى ما عليه المرضع من قبل فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَّدْنَا إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَضْرَعَ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنِي وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبقش للذي هو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسفون ووجد من دونه ممرأتي تدودان قال ما خطبكما قالت هلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءت احدامهما تمشي على استقاء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه قص عليه قصص قال لا تخف لا تخف من جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير ما استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشفق عليك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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى يَا مُوسَى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سن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 فأوقد لي يا ما على الطير فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلل إلى إله موسى وإني لأغنم من الكافرين واستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ كَلَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَمَّا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا, ربنا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِ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 مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مِنَ الْأَحْبَارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان الترع الهدا معك متخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء يجبا اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن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 ہت وصو یو ار وم کل پوح والی وم اچھی تم فنچ وسیح وم ادا وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 وَيَوْمَ يُنَادُوهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة مَنْ إِلَهُمْ غَيير اللههَككُم بِلَلٍ تَسْكُونَ فيِي ففَلا تُضُصون وَمِر الرَحْمَتِ جَعللَلََكُم الليلى وََّه رَلتَسْكُوا فيِيهِ وَلِتَبتَغُ من فَبْل وَلِتَبتَغُ مِن فضَبْلِه وَلَعَنكُم تَشْقُون وَيوْم يُوناد فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما فيه مفاتيح ما فيه مفاتيح دولة مبالعبه القوة اذ قال لهم قومه لا تفرح ان الله لا يحب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 ویر کم سوا مند محبی فَقَتَكْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا فِي مَدَارِكِهِمْ وَيَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 وَمَن جَاء بِ السَّيئَاتِ فَلَا يجِزَ الذينَ عَعملِلُ السئات فَلَا يجِزَ الذيينَ عَعملِلُ السَّئاتِ إِلاا م كانوا يَععملون إِ الذي فرَضَ عَلَيكَ القُآنَ لدكَ إلى معَ قُرَْبّ لَ مَ ج وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يَقَالَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ نَظِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن اجل الله لات فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِقِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَقَلْبُهُ كَفُورٌ فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ ابْنَتَهُ نَاسًا كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 100 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون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 إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اثكاما ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البناغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وإليه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 ما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاهم الله فانجاهم الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 آمَنَ لَ لُوق وَقَالَ إِّ ماجِرٌ إلى رَبّ وَقَا إِّي مهاجِرٌ إلى رَبّ إِهُ وَالعَزيِيزُ الحكين وَأَرْهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناذيكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا وَهِيَ مَبِالشْرَ قَالُوا إِنَّ مُهْلِكُونَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا قالوا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أُنْجَا رَسُولُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِم سِيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم لا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هذه القرية ان م على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينها ايه بينه لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيذا فَقَالَ يا قوم فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعزوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن, عن السبيل وكانوا مستكبرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بدنه فكلا اخذنا بدنه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 وَتِلكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهال النَّاس وَتِلكَ الأمْكَالُ نَظْرِبُهال النَّاسِ وَماَا يَعطُِه إلااعَالمُ فَلَقَ اللهَّ السَّماواتِ وَالْأَْرضَبِحَفّى إِ فذَكَ لآيَةَ للمؤمنين